ردينا القدور ورصاص المسكوت يا بونجزنا المغلوب ردينا القدور يا بون رصاص المسكوت صدينا العدوان بحرب الفرقان صدينا العدوان بحرب الفرقان هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي نحن بنحميها بزنود الابطال بالمستقبل رح نبنيها وتبنيها الاجيال بس احنا بنحميها بزنود الابطال بالمستقبل رح نبنيها تبنيها الاجيال اجيال بتحرير تمحينا بكنه في لدحي امتنا صدينا العدوان بحرب الفرقان صدينا العدوان بالفرقان ضد العدوان صدنا وهي وهي وبحرب الفرقان ردنا <تصفح> بالحيه حققنا انتصار وانجزنا <تصفح> تنويل فور اون هي, هي, هي علينا النار واشتد الحصار رح نبقى شجر بهالدار ورح ناخذ علينا النار واشتد نزرعها بالشهداء وتزهر أبطال نبتك بالأعادي والعمل الأنذان سطينا العدوان بحرب الفرقان سطينا العدوان بحرب الفرقان قصة ني الزريان مع عز بدنا بغى العنوان حرب الفرقان قضينا العدوان صدينا هي هي, هي ومحارب الفرقان ردنا هي, هي هي صدينا العدوان صدينا هي هي هي هي هي الغدار ورصاص المسكوت يا ابو عنجزنا المطلوب ادينا الغدر ورصاص المسكون طينا العدوان بحرب الفرقان طينا العدوان بحرب الفرقان 1net شبكه النصيرات